الله اكبر الله اكبر <تصفيق> يا كريم الله في وادي قوا ذهبينا فرعون انك خاسر يا كريم الله في وادي قوا ذهبينا فرعون إنه فرعون انه طغى يا كلام الله في وادي ضوائه ذهبي لا فرعون انه طغى ذهيلا فرعون انه طغى يا ماكل الرحمن بانك مصبت الاديان يا ماكل في كما مصبت الاديان يا فرعون هاي صفحات الزمان نعيد ماضي هوني ذكرك عنكليم الله موسلمان فذ فديوم صبرك بحر يا علم النبوة طافح وما صعب نفكه ومفسرا هاي صفحات الزمان نعيد ماضي الله موسلمان فذ فديوم صبرك فحار يا علم النبوة طافح محدي عبره انت يا سر الليالي صعب نفكه موني فسره سر من الايمان يرجم به الشيطان سر من الايمان يرجم به الشيطان بسرك المكنون في تلك العصا سيدنا فرعون انه طاغى بس المكنون في تلك العصر الذين إن فرعون انه طغى الله في وادي ضوائ ذهبيله فرعون انه طغى إن ذهبيله فرعون انه طغى يا الله في وادي ضوائ ذهبيله فرعون انه طغى إن ذهبيله فرعون انه بغل. يا كل رحمان ساكن وصايد الاديار يا يا يا كل رحمان وفيك ما جرى يا ويلا للقران انه مغر سيد اختارك البار الاشرف واعظم قضيه كل مك واختارك انت دون كل هاي البريه سيد اختارك البارد أشرف اعظم قاضية كل ماك واختارك انت دون كل هاي الباريه شفت من دور الطفوله احزان وهموم وادي مهد اصبح لك سيفنا صار عم واجلنيني بصارت الطوفان وكنت كربان بصارت الطوفان وكنت كربان يصارع الامواج في مهج الصبا دليل العرعان انه قبا يصارع الامواج في مهج الصبا دليل يا كلم الله في وادي قواد لا فرعون انه طغى ذهبي لا فرعون انه الله في القران في كما جرى الى ميلك فرعون انه بغى لك بالقران قصه ضمنت بالمعجزات عرش فرعون هدمته بصبر ويمان وسبار لك بالقران قصه ضمنت بالمعجزات عرش فرعون الهدمتك بصبر وإيمان وسبا عصتك رج السحرهم ورعبت فكر الطغاة الاكسر عبان بيمينك سيف وقت النايبه سيفك لك الثعبان عبان وروع بيه الطغيان على الاعداء في سو حلو سيفا على الاعداء في سوح الوغى مديل افرعون انه طغى يا كلم الله في وادي قيوان ذهبيلا فرعون انه طغى ذهبيلا فرعون يا كرم الله في وادي ضو وا ذهبي لا فرعون انه طغى يا كرم الرحمان تاركين صرات الاديار يا كرم يروي لنا القران في كما جرى سيدي لما نبي عيت من بعدك واصي صبح هار ونبي منك سيف للحق يعدلي نفس ها الموقف نشوفه وي محمدنا النبي يوم اعلن بالغدير يكون من بعده علي سيدي لما نبي عيت من بعدك واصي و هارون بمنك سيف الحق يعطيني ونفس هال نشوفه وي محمد النبي يوم اعلن بالغدير يكون من بعد علي هذا ابو الفرسان مولا عظيم الشان هذا ابو مولا عظيم الشان قد قالها المختار والصوت اعتلى قال ابن فرعون انه في وادي ضوائد هبيلة فرعون انه طغى هبيلة فرعون انه طغى الله في وادي ضوائد هبيلة فرعون انه طغى هبيلة فرعون انه طغى يا رحمن صادقين وصلاة الانبياء يا رحمن tu fikama qarabi la faran innahu